ق لا تَخْصِمُ لديّ وَقَدَ قدَّمتُ إلَكُم بالِالْووعيدد ماَا يُبََّلُ الْ القَوون لَدَّ وَمَا أَنَ بِغَّ مِل للِعَبيد يَوْمَنَقولُول لِجَهَنَّ م هَلِْ تَلَأتِ وَتَقولُُ هلَلْمِم مزد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 أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قر منهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من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 فَصِر العالم مَا يَقولُونَ وَسَبِّح بحَمْدِ رَبّكَ قََلَ قُلُوع الشَّمس وَقَبل الغرُ وَمِنَ الليْلِ فَسَِّح وَأَدَبَ رَ السّجود وَاسْتَمِع يَوْم يونادِمُنادِ مِ م كَ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ